والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينسبه سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الى اخر الايات الكريمات نعم هذا عود على ذلك سبق ان قال ربنا سبحانه يا بني قبل قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس تقوى ذلك أخير فإنزال لنا لباسين لباسا مادية ولباسا روحية لباسا مادية هو هذا اللباس الذي نلبسه بظاهره وباطنه. وهناك لباس أسأل يعني أقوى وأحسن وأفضل وهو لباس التقوى وهذا يسكرنا في الآخرة إن شاء الله اللهم اصفرنا ولا تفضحنا يا رب المهم رب العالمين هنا في تلك الآية سبحان الله ذكرنا بهذه النعمة هل قد أنزلنا والآن يقول خضو. يا بني آدم خضوا هذه النعمة خضوا زينتكم عند كل مسجد وشو سبب نزول الآية سببها هو أن المشركين قبل الاسلام كان في طواف حج كانوا يحجون ويعتمرون وهذا من بقاء شريعه ابراهيم عليه الصلاه والسلام فلما جاء الاسلام وكانوا يطوفون سبحان الله أهل مكة الذين يكن مش من قريش كانوا يطوفون بلباسهم لكن نزل تقيين كانوا يثن إلى بيت الله الحرام ويطوفون عراسا عرا ويجعلون ذلك دينا بدأوا أن هذه اللباس عصوا بها فيها الشيطان ما ذكر له ثوب العصيان ثوب المعصية ثوب التمرد ثوب الجريمة هذا لا يجوز أن نعبد الله فيه فكانوا يعني يستعرون أثوا أثياب الالمشركين متى عنده قريب واللي عنده صديق واللي عنده كذا يعطي ثياب فيطوف فيها لكن لما عنده سياد يطبعوا ريال وإذا في هذه السياد هو مطلع يرمي بها ويحرقها والنساء كذلك فكان رجال يطوفون بالنهار عراقا ويقولون هذه عبادة لله والنساء يطوفون بالليل يطوفون بالليل عراقا ويقول, ويقول المرأة تطوف ويعالية تماما كما والدتها أمها هي تقول الشيخ اليوم يبدو بعضه او كله وما بدى منه فلا احله اليوم يبدو بعضه يعني لا فرضها يعني بعضه او كله يظهر وما بدى منه فلا احله انا ما احل لحد ان ينظر فيه سبحان الله لما جاء الاسلام قضى على هذه الجاهلية وعلى هذه البدعه السيئة وقال يا بني آدم وضو زينتكم عند كل مجهد فيمسل لجل الآية هذا ولكن الآية سبحان الله تشمل معنى أوسع من هاليا فتشمل هذا الجزئية بالأولية وتشمل جزئيات أخرى فرب العزة يقول خل يا بني آدم وكل زينتكم جلبها من عمل الشيطان والشيطان جاء بتخطيط المارد اش هو قلنا في ما سبق الآيات الكريمات وهو ابداء العوره وكشف العورات من مخطط الشيطان انه جاء ليعري البشريه سبحان الله واليهود اليوم يقومون بضرب الشيطان فانت فبنوك الازياء في العالم والمصمم للأزهر في العالم أشكل هو جيهود ليش؟ لأنهم إذا صلقوا البشرية من دينها استطاعوا التغلب عليها وسلب راسيها والجثوم على صدرها ما كانت دولة إسرائيل في البلاد العربية حتى صلقوا البلاد العربية من الإسلام وتركوا بلادها حتى أصبح العرب كلهم يكثفون لدولة إسرائيل ليس يوم موسيقى صار موسيقى هذا هو المخطط المعكس فرب العزة هنا ينادي البشرية كلها يا بني آدم خذوا زينتكم أنا أنزلت عليكم هذه الزينة فالزينة زينة الله لا لا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا فيقول هنا خذوا زينتكم عند كل مسجد عند كل مسجد ما في ببيت الله الحرام سواء في بيت الله الحرام اللي في المساجد الأرضية كلها على صور الأرضية وخير البقاء المساجد بيوس الله خير ما في الأرض أجهية بيوس الله هذا البيت هو أفضل البقاء تقول عند كل مسجد بل عند كل مكان سجود عند ما ستجت صلّي صرت طوب من الجادة أو تصلي فرق أو نبلا فلا بد ان تصدر العوره خبز دينه هذه اولا ما تدل الصلاه بكشف عوره ولا بالعوره المحدده العوره المحدده اللي مذاكر الانسان ودمر الانسان كانها باديه مكشوفه هذه الصلاه منقوسه صاحبها مطرود من رحمه الله ما ينظر اليه ابدا خذ الزينة ولذلك لما كرد قرر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى يتصرفون وليسوا فيلم صور طويل محب للعورات مشابهة مثل ما تفعل أبو يزيد سفيد سفيد ولا شيء كره رسول الله صلى الله عليه وسلم تصور واعتزل وحارب الكتاب عن الشراوي وعن فوق من القميص ولذلك تجد مكنا عند العرب كأول فجور فوج سرور حتى لا تقع عور ما تبقى المطاقر من يسداد المساكين يشوفون الثانقة قولنا بفرديني لله والله كأنه الضغط يا للعارب يا من آدم خضوز لنتقو فالله خلق لنا اللباس لنتزين به خذ خضوز وأفضل ما نتزين بنباس الله وبنعمس الله وحيما نصف بين يدينا للعبادة والنجاجات اللي عادة. عند كل مجد وماذا يقولون سبحان الله زينة يعني صلوا. سبحان الله خذوا الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ليش لانه اليهود كانوا يحذرون ان يصلوا وعظموا هناك مليون هناك مليون هناك مليون هناك مليون هناك مليون هناك مليون هناك مليون هناك مليون هناك صلوا في النعال وخالف اهل الكتاب وخالف اليهود صلوا في الصدقه وخالف اليهود ليش لان اليهود لا يصليون بالاحذيه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مجدي هذه الصدقه الصدقه وحن صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجد افضل مجدي يصلي بالصدقه ويوم الايام جاء جبريل ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء جبريل على المدينه عليك خبر اربي به فرقى به والصحاب وريره قال واحنا زل والرسول صلى الله عليه وسلم عنه الله في القرآن عمرهم تنزع للأحلية كلها الرسول أحمد شعر بهم لما أتم الصلاة قال لي سأقلين زعزن قال يا رسول اقتدين لأن الله يقول ها ما أتكم الرسول فخذوه لقد كان يكون في رسول الله أصغط العزنة لابد أن نقصد يبيك ونقصد العام قال لا أنا جاء لي فقال لي ان فينا عليك قذره يعني نجاسة فقال وأنتم ما ليكم جمريل ولم ولا ولم يكاين ولم يكاين إنما الواحد إذا أراد أن يدخل المسجد فليقلبنا عليه فإن رأى فيها قذره ونجاسة حكها في التراب حق النعل في التراب ثم أرسلوا فيه, فيه ثم ما فيه ما علامة جبلسيه في التراب حكهم في التراب أنا جلسوا بين أجلس يا أخي ما شاء الله قلت صلاة بيتي خلاص قال حب من صلاة ولا صلاة فيه لا, لا ولذلك الأولاد الذين ينكرون أسرار الأحذية جعلت بعض السلف يقولون خذوا زينتكم عند كل مسجد من جملة الزينة الأحذية لا بد أن تصلب الحذاء ولكن ما هو المذهب المساجد التي هي مفروشة هذه لا فإذا صلينا في البابية آه، إنما ما في يعني في المسجد ما في ما في فروش، ما في يجي يصلي بالأحذية، وإذا صلينا فيه في في صحراء هذا جام، راف الطحّة عجلام ما نخلع الأحذية نصلي في بالأحذية، وهذا من زمان حتى قال بعض العلماء هناك في حلبية قالوا لا تصلي وأنت حاسر الرأس، مكشوف بشوف الرأس لا مكروه، بيصلي ده لي؟ صلي بتربوشك بي يعني بهذا ال ال القف اللي جاحم القنص ليش؟ لأنه من زمان الزينة. والله رأى الشيخ أولاني أخرج هذا وأنا قالوا سبحان الله أمة الله عليه. وهو معنى صحيح. حتى كان بعض السلف يقول الزينة مرز زينة هنا ما يتزين به ما وصف العوره فقط. بل ينبغي ان ناخذ أفضل لباس عندما نقف أمام الله من عز الله. فكان بعضهم سبحان الله يلمس عمامته ويلمس هندامه ويلمس يعني معتاطفه ويلمس أفضل لباس وثم يتطيم ويمشوا طلقة يصلي ويصلي وينقول الله قال لي ها هو الزينة في عند كل مسجد مثل من يل يريد أن يلقى الملك مثلا يود يلقى الملك وإيش القوة يعني السياح الرص هذه بالسياح الجنية بال بالسياح الخديعة ها كيف القوة بافضل نبات اللباس الذي يتواجد هو ومقامه الملك مثلا فافضل الملك من هو هو رب العزه حينما تقف بين يديه كان بعد السلف يجد افضل النبات ولذلك يوم الجمعه ويوم العيد نحن ممرون بان ناشد افضل الحياه واجمل الحياه ادخلوا في هذا ثم ايضا قال بعض العلماء الايه تدل على ان اللباس لا بد ان يكون نظيفا وطاهرا وليس نجسا. اما اذا كان نجيس نسيا النجيس تزول صلاته فيه لا والمكان الذي تزول فيه لا قالوا حتى السطره السطره التي نصلي اللباس لا تصلي بدون سطره من الطعام وسط المجيء واقول الله اكبر حرام لا حتى الشيطان يبتلى عليك صلاتك سواء في المسجد ولا خارج المسجد. ولا في البيت الشيطان ده. لا لابد أن تطرق للشيطان أمامك أول شيء قائم أمامك ولو إنسان إنسانهم لا تنسوا تصلي إليه يعني هو سطراتك هاي السطرة كل غلماء لابد أن تكون الطاهرة ليش نصص عليه الآية أدخلوه في الآية إذا خذوا زينتكم عند كل مشكل فهمنا هذا ثم زاد وقاموا وكلوا واشربوا ولا تسرقوا سبب نزول هذه الايه ايضا كثير من الحجاج سبحان الله ايه وما يدخلون في الآية ايضا بعض المتصوفه كانوا يلبسون المرقعات تقربا الى الله زعم يعني هو لا يلبس الثياب الرفيعه والثياب الجميلة صوب الجلاب ولا هندام ولا سلهام ولا اي شيء ولا حباء ولا عمامة الرفيعة يعني في القن ما كاد الهلا ليش؟ بدأوا الناس تتنافع العبودية لا هذه لا تتنافع العبودية قراصر مثلا السيد من علية القوم عنده عبيد انتم تعرفون العبيد عنده عبيد من تمام خدمة السيد هذا أن يتهيأ العبيد في افضل هندام لخدمة السيد، يتنافى خدمة، يتنافى هذا العبودية للسيد لا، بل من كمال وتمام العبودية والخدمة للسيد أن يكونوا على أفضل هندام، فكذلك الله يقول. هذا ربا جاء ربا على الذين زعموا ان لبس ولم في المرقعات هو ما يتقرب به الى الله نقول لا ما سالت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لبس ابدا ولا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان من المبشرين بالجنه ولا بدر ما لبس المرقعات وهذا كان عن الصوف يا وربما لازاله حتى الآن إذاً فالقرآن حمال يا إخواني. ولو أتينا من المعاني وطرع علينا من العبارات وسبحان الله ما جمعنا كل ما تسمونه الهاتف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مجلس ثم بعد هذا قال وكلوا وحرموا الكثير من كان يفسد منك وفي أيام الحاج والعمرة ما كانوا يأكلون الطعام الجميل الطعام الراقي لا كانوا يكلون الخبز الحافي وسبحان الله ربما يأكل يعني شيء طفيف طفيف جدا جدا لا ينسبح شيء لا شيء طفيف جدا وربما ما يكون تماما تقربا الى الله ما يلبس شيء ان تقربا الى الله نقول لا كل هذه الطقوس ليست من الدين بشيء ربنا يحاربها ويرمي بها ويقولوا كلوا واشربوا هذا اذن من ربنا سبحانه يقول انا, أج... أنا خلقت لكم ما تاكلون وما تشربون فكل واشربوا والباس لتستعينوا بذلك على عبادتي وطاعتي وشكري وكلوا واشربوا ولكن هذا اللباس سبحان الله لان الثمن الواحد لا ياكل ولا يشرب تقرب وكمان واحد يقلل في الاكل والشرب وينسين في اللباس ليس تقرروا كل هذا ليس من الدين اي شيء قد يفرط الانسان ويعكس هذا يلبس اعظم لباس وارقى لباس وياكل اعظم نكله وافضل نكله وربما يضخم فيها في هذه الاكل والشرب نقول لا خير الامور أوصاك وعلى خير الأمور الوسطة فيقول ولا تثريفه كونوا إسرابه ولا تثريفه والإصراف عنده معاني الإصراف اللي ماس أكيد هو تلبس فوق ما تحتاج هذا الاسراف بدل من يكون عندك يعني تلبس جلابه في الصباح وجلابه في المساء وجلابه في الليل ورادة انشاء لابسة اخرى وكما يفعل النساء اذا حضرت في ما تحضر مره اخرى فيها بل لابتة اخرى وبين الحضورين وبين المحضرين ربما اسبوع او ثلاث اسابيع وكل دمسة كانت وقام غير خياتتها ربما بخمسينة اترى فراهيم ولت مليون الفراهيم وبكام هي امانة اذا مليون في الاسبوع مع الله هذا إسراف لا إيه خلعيه يقول لا إسراف كل آخر خذوا ذي مسكم وكل ولا في لا ولا في النوم ولا في الأكل ولا في الشرب كذلك في الأكل واحد يأكل وياكل وياكل حتى ما يغمره شو أحد شطبه جم يكله واحد طاع وواحد يخرج على يسحون على الفيديو قال لي في الدردشه قال لي الدردشه اللي ما ماضرش اما بالله واحد قال له كيف كيف هي في السابع عليه لا هذا في الفاح مش جنب الطبيب جابوا الطبيب المريض السي ف هذا قلبوا الطبيب قال لا هذا مو اجي هو سقي قال سقي قال له وكان عندي فين الصاع يعني أسبوعي ندير لي اصبعي حطي في التسديد ما هو الى المسؤوليه لكن لماذا يكون هناك من يكون من يكون هناك هو يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من واحد يعني من يكون هناك القوم هناك من من قبلنا الصلاة الصالح يكون يموتون من ونحن نموت ليش؟ يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من وإذا سبحان الله يقولوا نصراني كان عهر رشيد ولا ما ملبس فيه كان كان يعني بجل عالم عالم العلماء ولا علي عالم الحسن للعابدين ولا في الآخر الله أعلم المهم هذا النصراني قال حاول هذا العالم قال له إن دينكم إن الدين سبحان الله الديانة فيها فيها ما هو الدنيا وفيها ما هو الدين قال ما عندك الدين ينكون دين أبدان ودين اديان دين ليوري الأبيان والدين ليورينا كيف نعم كيف نعالج أبداننا قالوا ما عندكم ما يعالج الأبدان في دينكم فقال لو عندنا نص آية لا آية جمعت جمعة الطبق كلها قالوا ايه؟ قالوا في قوله تعالى ولا... كلوا وشربوا ولا تسربوا داخل ما كمنا انه لا يحب وما قالوا يا ابن أبا وصلوا ليس حدث المسجدين أصلاوك أرث لا هي سلوث آية لا حفاظة هك. قلو. قلو قلو هكذا قلوا ولا تسرين قالوا قالوا نبيكم هذا قرآن قالوا نبيكم ما أسى بها أيضا قال نبينا الطب بالطب الذي لم يخطر على البشرية كلها وقد ألف فيد الخيم صلناها الطب النبوي الطب النبوي هذا كتاب. كتاب عظيم السوء الطب النبوي كل جمله فيه تساوي الدنيا بقضيها وقضيها وقال في الصدق الصدر عليه الصلاه والسلام ما ملأ ابن ادم وعاء شر من بطنه فإن كان ولا بد فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس نعم والله تحيط واحد في ألمانيا يعيش في ألمانيا قل بعينه رأته وقرأت في أعظم مستشفى في ألمانيا فندفندفند في بول يقول ويقول والله قرأته بعيني رأيته قرأته ب بعين شو هي؟ ما ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين كلوا واشربوا ولا سب نسارة ولا مش سيطر من المسلمين بره هيه واحد قرأ لما قرأ كل هذه الآية واحد مصري يقول هذه الآية لو, أخر لو أخرت بها لو أخرت فيها البشرية لقضت على نصف الصيدليه شو الصيدليه حجم دول أشحال يكون في الصيدليه أعظم صيدليه في أوروبا ما هي معنى جيد جن أوروبا الصيدلية كانت قد هل المشي يصنع المشي ما تحوي ما ما يسملوا, يسملوا الأدوية قال لو عمل الناس بهذه الآية لا استغمين عن نصف الصيدلية وبالحكم قال أعراض وهم يسبون وحبيثنا ولكن أولد بحبيثنا المعدسه بيت الداء والحميه راس الدواء لكن خطط عليه الايه كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ولا تسرفوا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ما شئت واشرب ما والبس ما وتصدق ما شئت في غير سرف ولا مخيل وان الله يحب ان يرى اثار نعمتي على عبده صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير صرف ولا مقيله لابد ان هذا وهذا اللي باظ لابد ان تسوق في فرو وانا ما رسبنا خذوا زينتكم عند كل مسجد لا بد ان نقيده بقوله ولا تشرك الإصراف إما الزيادة على الحد أو إصراف من الإصراف ايش أن تدس الحرام أو تأخذ الحرام أو تصرف الحرام وتددر الحرام ومن الإصراف أن تنسب هذا الحرام لله تحرم ما أحرم الله أو تحل ما أحرم الله كل هذا إيه؟ في الصلاة. خذ هذه الفائده وعض عليها بالنواج فالايه جماع ام كلام الله لانها من الله فلنباس سبحان الله حرم الله البسه ما يدخل في قوله سبحانه خذ ذهنك عند كل مسجد ليش انكبلت قيد الاقامه ولا تسعفوا كيف لباس الحرام إذا كان من حشيش حرام ولا لا لباس إذا كان من ربه حرام ولا لا إذا كان من أموال من أموال الناس نهب إذا سرقته، إذا غسلته، هذا اللباس حلال حرام إصرار ولا لا إصرار إذا كان لباس من حرير وانت كار بالنسبة للمرأة نعم أنت ذكر نفسك البصل الحرير ماذا الزغل لا الزغل اللي اسمه عرب هذا الزغل شو طلع له استنى حاول تكون زغل صابر ها صابر هو الصابر وشو شو بيصير هي هذا اللي بس هذا جه لا اللي الدودة وهذا اللي بس يكون صافي تبارك الله اي هذا اللي بس يستر الرجل الحرام كذلك اللباس لباس تشبه بالك... بالكفار قالوا قلنا لا تلبسوا قالوا ماذا أحرقه ما أحرقه لباس الكفار لا تلبسه. ومن تشبه بالقوم فهو يفهم الكافره الكافرة من حصم الكفار للي تشبه فيه لباس خاص به لا يلبسه الاله هذا لباس الكافرين لا تلبسه حرام لباس نسوي لباس النساء تلبسهم حرام عليها والمرأة تلبس لباس رجالي حرام عليها لا يجي لباس محدد من عور كما قلنا لباس سفات يرى ما من داخله يرى من داخله يرى ما في داخله حرام لا يجوز سفات لباس الشهرة وصفقه والصياح لباس الكبر والغيلاء حرام لا يجوز كل هذه الانواع سبحان الله لا بد ان نقيد النصوص بالنصوص يا لأن لان كلام ربنا لا يتعارض فالعام يقيد بالخاص ويحمى العام على الخاص لا بد من ذلك اي نعم هذا هو ربنا سبحانه وكلوا واشربوا ولا تسرفوا وقلنا بينا صلى الله كما قلنا ان يعني البس ناشئ كل ناشئ واشرب ناشئ والبس ناشئ وتصدق ناشئ غير صرف ولا تحت الصدقه الصرف نعم في الصدقه في الصراف شو الصرافه الصدقه رجل أثب ماله الذي يملكه كله وتصدق به وتعرضه للكفر يكف يعني يعني مد يده كتكفف للناس هذا حرام ولا حرام لا يجوز هذا يجوز تصدق بكل المال ولا تدرك عندك مريب رزق كما, كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما كان يحب أرسل غنبارس جزءاً في غضوة تنوك الأبو جاء بماله كله قال ماذا تركت أولادي قال لهم تركت لهم الله ورسوله تركت لهم الله ورسوله فالله يرزقهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم يطيعون كلامه ويتتدون بسلته وبحياته يدفهم الله ورسوله فطرسوا لهم الله ورسوله لكن قد علماء ماذا صارت لهم إذا كان عندهم وإبريد عندهم عندما صارت الأخرى منها لأولادهم إذن رب العزة يقول وكلوا اشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسلمين ثم قال بعد هذا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة الدنيا كلها بقضيها وقضيها خلقها الله للمؤمنين لماذا للمؤمنين الذين آمنوا بالله ربًا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولا الدنيا كلها خلقها الله لهؤلاء ليش لأنهم أهل لها لأنهم يشكرون الله عليها يطيعونه يعبدونه يجلونه يعظمونه يحبونه صادقون مخلصون لله يشكرون الله اما الكفر يستحقون هذه النعم لا ابدا ولكن بالتبع سبحان الله بالتبع يدهم نمسعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب الظليل مساهم في الدنيا و الينا مرجعهم ثم نضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون و النعم زياده في عذابهم لمن كفروا اولا ثم الله اغبق عليه من نعمه ما شكروه ما ذكروه ما اطاعوا رسله ما عبدوه ما امنوا بكتابه ما كم نسخه من قرانه ابدا عرضوه وكذبوه فهو حاربوه سبحان الله فالدنيا كلها خلقها الله لمن؟ للمؤمنين السيارات والطائرات والعمارات والشركات والفنكات والطيارات كلها لمن؟ للمؤمنين الطائرة للمؤمنين والقنبله للمؤمنين والقربرات وما وال يسمى بهذا ال... ال... ال... ال... الانترنيف هذا الانترنت شبكه الانترنت كلها سخرها الله لمن للمؤمنين لقد لا ايش لان المؤمنين يصيرونها صوت منهاج ربهم يصيرونها ايمانيه يصيرونها اسلاميه حسب درهم يومن بالله الدرهم المؤمن للمؤمن نعمل المال الصالح من الصالح الاموال الكافره الاموال الضاله الاموال التي هذه سبسصة من حرام ربنا ينظر فيها ولو بليل بها ما ما يقبل الله منه ليش لأنها كافرة فلا تعجبك أموالهم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعطاهم اياها لأنه يريد أن يعذبهم بها في الدنيا في الدنيا عذب في طلبها في انفاقها بتحصر عليها كلها عذاب. لكن المؤمن لا لأنه يطلبها بايش بإذن الله ويصرفها فيما يرضي الله وثم إذا كسبها يؤدي فيها حق الله فالدنيا كلها في قبضها وقبضها يريد الله من المسلم أن يدعوها لتسلم عندما ترطخ للإسلام يركزون على الكره الارضيه رايت لا اله الا الله محمد رسول الله <تصفيق> كل هذا ينبغي ان يسلم فالطب ينبغي أن يسلم والاقتصاد ينبغي ان يسلم والسياسه يجب ان تسلم والاعلام يجب ان يسلم والمدارس والمحاتم والشوارع والبيوت والنساء والرجال ثم الحضارة كلها ينبغي أن تسلم الحضارة يطلب من الله يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ندعو الحضارة للإسلام لا أن الإسلام يتحضر لا نطلب من الحضاره ان تسلم لا ان الاسلام يتحضر ليش؟ لان الحضر... الاسلام اذا تحضر تطور واذا تطور صار نسخع الماء اذا تطور ايش يصير ثم زعافة والهواء اذا تطور ايش يصير ميكروبا قاتلة والعياد بالله اذا الدنيا بيقضيها وقضي بيها الجميع تسلم السيارة المسلمة في السياره المسلمه الاسلام فيها مسلم شرط إيماني ما تشوف فيها إيش؟ التلفزيون المسلم أشوف فيه؟ العاهرات الباعرات الملحدات الراقصات الملاحظة يبثون إلحادهم؟ لا أشوف شوف إرشادات دروس إيمانية تنجيهات ربانية كذلك الطائرة المسلمة أشوف فيها؟ تشوفها هل تشوفها مضرفات متبرجات آخرات؟ لا وهكذا وهكذا وهكذا الدنيا كلها والقرى الأرضية كلها ينبغي أن تسلم وأن تصدق للا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله اذا رب العنس يقول في هذه الآية قل من حرم زينة الله زينة الله ونحن قلنا ان الزين الزين بالنسبة للعبيد هذا لا يتنافى مع العبوديه لله جميع كما قلنا اكرر لكي يقع في يدهانكم فالخدم اذا كانوا يخدمون السيد فاذا اكلوا طيبا ولبسوا لباسا جميله لا يتنافى شرع الله ما هو لباس الحبيب يستشبه لباسا لا لباس فاخر يتنازع عبوديتهم وخدمتهم لسيديهم لا بل من كمال الخدمه فكذلك اخي الكريم الرجل المسلم ولو لبس اللباس الفاخر هو عقده واقدمه الابيض لبسه الابيض وكفن فيه موتاته فصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه من خير الباسط فانه من الجميل الله جميل يحب الجمال من اوصافه سبحانه الجميل فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله الجميل الحديث صحيح من اوصافه واسماؤه الحسنى الجميل كما انه من اوصافه الصاحب اللهم انت الصاحب في الصفر والخليفه الان هل من اسماء الصاحب من أسمائه والخليفه من أسمائه والجميل من أسمائه الله الجميل يحب الجمال الجمال الباطني والظاهري واخر جمال جمال الباطن جمال الروح جمال القلوب وجمال النفوس يقول يا بني آدم سبحان الله قل يقول قل يا نبينا انا في وسط البشرية أعلم هذه الحقيقة من حرم زينة الله لأن المشركين سبحان الله كانوا من أشياء محرمة يحرمونها السالب والوصيل والحام وأشياء أشياء أخرى كثيرة وينسبونها ظلما وزورا ومهتانا لدين الله ويقول الله حرم هذا اعوذ بالله فقل فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده فأضفها لله هذه الزينه من الذي أتى بها من الذي أنعم بها الله فهي زينته وزينه التي أنزلها يطلب منها أن تزين له بها اذا خذوا زينتكم عند كل نشط ليس تعرم ليس تأثون باللباس الرغم اللباس الوصح جمعوا وحدة بتقاشر والله لا تستطيع أمام يعني من ورائها تجهد أعوذ بالله أشهد عندما في المسجد كان رسول الله يستسوق فيه يعني إذا تصيقل من أنه أتى للمسجد يعني انتعل الكلام سبحان الله إذا أردت يقع القرآن كان لا يجب سوق عن صبه ليش؟ لأنه طرق القرآن وهو يناجي ربه صلى الله عليه وسلم فكان يقول عليه نظفوا أفواحكم فإنها طرق القرآن موفق فقط بل حتى الألبسة حتى قال العلماء إذا كان يسوق عنده بخار ما يسل المسجد ابقى في مكانك ليش ليه تقول للناس وتقول للملائكه ده شو ده يا سبحان الله مرض جوفي مرض جوفي لا سلس مش مرض طبيب تعال نفسك ما سلس مش زينتكم عند كل مش كذلك ما تصلي بثياب النجس ثياب الرجس، ثياب القذر ثياب الوصف لا قلنا حرم زينة الله التي اخرج لعباده فالله سبحانه وتعالى هذه الزينة زينته أضبع له بالتشريف والتكريم لان نعمته زينة الله بيت الله بيت الله ناقة الله هذا اضافه إيش تشريفية تكريفية إيه سبحان الله يعني بها ويفخمها معظمها فهذه الزينة التي لسيه هي زينة الله ما لسيه حين نقف لعبادة الله وحين نناجير سبحانه قل من حرم زينة الله التي أخرجها لعباده لعباده لمن يعبده لا لمن يكفره لمن يتمرد عليه لمن يفع على دينه لا هذا ليس أحبه لعباده لمن أخلص عبوديته له لا لم لما أبدوا شكر الزينة فاستحقوا آل هذه الزينة أما غيرهم لا التي أخرج لعباده ثم يقول والطيبات من الرزق طيبات ما تستطيبه النفوس والطيب هو كل ما اباحه الله ويقول علماء هذه الايات سبحان الله هي اصل في حليه الاشياء كلها كل شيء حلال الا ما قيده رب العزه او سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم بانه حرام والمحرمات معدوده على رؤوس الاصابع الدنيا كلها خلقها الله للإنسان خلق لكم ما في الأرض جميعا هذه الدار بناها وزخرفها وزينها وأسسها وأسى كل ما تتظلم حياة البشرية ثم أسى بهذا الإنسان بنى له الدار وأسى بكل ما تصقفه حياة الإنسان ثم أسى بالإنسان هذه نعمه لنا فقال له كل شهر إلا شجرة واحدة مثل هذا قالوا واحدة الشجرة كان في الجنه من شجره كل الجنة على كلها حلبة إلا واحدة شجرة الحرام معروفة والله سبحانه وتعالى عدد لنا فروع الشجره هذه إنما حرم ربكم كلما حرم ربكم عليكم قل تعالوا أسلم ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا إحسانه أو بالقرب ولا تصل أو لا تسو أولادك من لا ولا تقرب, تقرب الصراحي ما فيها الأشياء العذبة فيما يخص بالمطعومات في المطعومات باللحوم يقول الله وجل إنما حرم عليكم الميساء والدم واللحمل الخنزير وما أُنذر غير الله بي والمنخنة الموقودة المتردية والنصيحه وما أكل سوي في الميته يعني أشياء معدوده على الاصابع يقول لك كل شيء حلال ووضع الأرض معظمه الأرض ممتلئة والخيرات سبحان الله فالأصل في الأشياء الحليه إلا ما ورد من الشارع ما حرام ومثل ما حرم الرسول صلى الله عليه وسلم أن سل ديناب من السباع وضخلب من الطير ها السباع المفترسه والطيور المفترسه او الحي الاشياء الخبيثه كما زيد ان شاء الله في سياق هذه الايه فقال سبحانه ياد... قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق العلماء الامر بطيباتنا الحلال وهم العلماء من قال الطيبات هي الرصيله ال... وال... والحام والسبيئة يعني الأشياء التي كانت عند المشركين أي تقرأ يعني هل تقرأ الدخول الأولي والأشياء الأخرى من الباقية كلها الدخول للأولين أي والطيبات من القلب قل كل قل يا نبي قل اولا وآخرا قل من حرم ثم هو سبحانه وتعالى يمكنه الجواب لا إله إلا الله سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كرامه عاليه عند الله فيمكنه في السؤال الجواب قول لهم قدر السؤال السيكاري قل من حذنين هذا المجرم الذي يتعالى ويتسلط على ما خلق الله من طيباته ما يحرم برأيه ما جاء ويحل ما جاء هذه السلطه لمن قل ما أنزل الله لكم من الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أجل لكم أم الله تفسرون سلطة التحليل والتحريم لمن؟ سلطة التشريع لمن؟ لله فأولئك الذين يتطولون على شرع الله فالله أمر سيدنا رحمة الله يقدم لهم هذا الاستفهام الإنكاري، الزجري، التكبيحي، التكبيري من هذا المجرح؟ الله أكبر, الله أكبر. يقول اذا مات شخص بسبب التدخين هل يمكن اعتباره منسحره نعم رب العزه يقول ولا تقتلوا انفسكم انه كان بتدخين ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسميهما ليش للمنتحر والانتحار يعني انواع من قتل نفسه بسم هذا حديث رسول الله هذا شغلنا العالم كله اطفاء العالم لا فرق بين امريكا اللعينه والعالم الاوروبي الكافر ولا العالم الشيوعي الكل الطب العالمي وحرم الدخان ليه لان انا نفسي قراته والله قراته في جريده ان في امريكا واحداها من المرضى بالسرطان من المدافعين خمسة و تسعين في المئة الدخان سبب سرطانهم الدخان سرطان الرئه سرطان المعده و الى اخره فالذي يدخن هذا يقتل نفسه ببطء بسم ويزينا رسول الله يقول من تحسس سما سم يوم القيامه يتحسس يوم القيامه حتى يقسم ويموت بسمه ثم يحييه الله ثم يتحسن سموه هكذا واللي ترض من جاه من جبل أو في جبل من النار يترض ويقسم نفسه ثم يحيى هكذا على ومن يعني قطع نفسه بحديد او جلب تعذيب اذا يمضي مقام كذا اي فالذي ها يغص حتى مرض مرض رئوي او مرض يعني كبدي او مرض يعني سبحان الله فرحة ما عيده لسلب الدخان وشأن ذلك هذا كله يعتبر منطحرة يعتبر قاتل النفس منه ثم يقول آقلت ايه عندما يجلس الخطيب واسس الخطرة فهذه يجلس نفع اليدين بالدعاء لا نارض نارض عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عندما يجلس لأن تلك الجلسة ما اين الدعاء للجيء ان سلك الجسد الصراحة، الصراحة الخاطئة فيها ليتهيأ الخطة الثانية واجد، فما في دعاء ولا اي شيء، ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هنا. ثم سؤال آخر يقول رجل محمد المسؤوليه في وقت الصلاة من يوم الجمعة، لا لو يقصد هذا السائل أن الانسان يوم الجمعة ربما يسرق العمل ويذهب لصلاة الجمعة، أقول هذا راجل. هذا عمل لله وعمل الله وحق الله مقدم على حق العباد لله ودين الله أحق بالقضاء نحن نقول دين الله أحق دين ولا نقرض من هذه دين الله حق من يؤدى اولا عندما نبذنا الأول ذلك الذي هو المساجد تحته تحته هو أنجب عليه أن يعطي الساعات الصلاة. صلاة النور، صلاة العاشر، صلاة النور، فإن صلاة صاحة ما يمكن صلاة ما أصبح صادر صالحة أبداً ما شغل متحمل متحمل متحمل مسؤولية وأنت قد غصبته أو خنجهه أو لا هو اللي اخذ هو هذا حق أخصه منه ايه التروك العمل ولا ليس ثم شخص يقول آه شخص يسأل عن إنسان أخطى بعض الأوراق المهمة عن أبيه وإخوته اجتما حكم الله في هذا الإنسان هذه الأوراق هي وثائق وثائق عن أراضيه هذا, هذا الإخفاء يعني هذا الطيب والإخفاء لهذه الأوراق اذا كان الصالح فما يدر سبحان الله يتخوف عليهم طريقتها او خطاها او من سلاعه بها أو شيء من هذا فأخبأها من أجل هذا الغرض فهذا لا شيء ولكن إذا خبأها لاجل أن أخبأها لأجل أن يلعب لاعبهم هذا حرام لاعبهم لان هذا حق من حقيقه ابيه وقوافي وخواتمه ثم يقول الاخ قال الله تعالى الشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادت الاردن القديم للشمس الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار وكل في لكن يسبحون سؤاله يقول هل القمر ثامن أم يتحرك والنجوم كذلك أقول هذا الكون كله في حركة الكون كله في سير الكل كله يسبح ويطوف الكون كله بعلوية وسلبية يط في عبادة في تسبيح في سجود وقولنا زوجين وإمي جي ولله يجده من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الكل في سجود الكل في عبادة الكل يسبح يسبح له السماوات والأرض ومن فيه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن الناس في تسبيحه تسبحه نحن ماذا نفقه نحن جاهلات ولو أعطانا الفقر الفهم لفهمنا وعرفنا كيف ما هذه الكائنات لكن نحن جاءنا الله ما عرفنا ولذلك سبحان الله الله خلق هذا الحائل وهذا الحاكل أزاله لداود فكان داود تتجاوب الجبال وتتجاوب الأشجار نعود التصبيح يا جبال أول ما والطير، الكل في تسبيح، والكل في صيود، والكل في طاع العباد لله، وأحجار سبحت في يد سيدنا رسول الله، وفي يدي أبي بكر، وفي يد عمر، وفي يد أهله عنا، فالكل في طاع، فالكل علمت فشل العلم على أن الشمس تجري كما قال الله وسبحان القدر على ما يشاء، هذا من هذا من الآيات الرّبانية. الفلاسفة وعلماء الفلك منذ كان علم الفلك. حتى الأيام الأخيرة إن لو كانوا يعتقدون أن الشمس قارة كانوا يعتقدون. ألف الفلسفة. هذا كتبه يوجد. في أي وقت يعني ترض هذه النظرية بالأيام الأخيرة في آخر القرم الماضي. وإلا بعد ما استشاف تشبرينها أن الشمس تجري كما قال الله والشمس تجري لمستقر بها تجري وصوروا جريها يعني بملايينة البترة تجري جاريا لحدها والقمر يجري والنجم كلها ده. وكل في فلك يسبح أن كل يسبح وكل يجري الله الحمد لله وحده وحده هو الله والله سبحانه وتعالى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على الله وسلام الله